بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه مع الدرس الثالث من دروس شرح الشاطبية ومع أبيات المقدمة قال الناظم رحمه الله وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مضبلا يقول إن هذه الطرق المذكورة قد نصبتها أي بينتها ووضحتها وجعلتها آثارا بها على مذاهب اولئك الرواة للموافق أي للموافق لي على هذه القراءات فالناظم رحمه الله نظم هذه القصيدة لمن يوافقه على القراءات الواردة فيها أما من لا يوافقه عليها ولا يريد أن يقرأ بمضمونها فلا يلتزم بهذه القصيدة فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ لأبي جعفر أو يعقوب فأبو معلوم أن أبا جعفر ويعقوب ليس من القراءات السبع ولكن من القراءات العشر فأتعب نفسك أيها الطالب وجد واجتهد في تحصيل نصيبك من العلم ليصير أصلا لك تنسب إليه إذا انتسب الناس لابائهم وقبائلهم واجعل نيتك خالصة لله تعالى في تحصيل العلم ومعنى قوله فنصب في نصابك مغزلا أي ذا فضل وها انا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا يقول إني ساجتهد وأسعى في نظم تلك القراءات لعل رموز القراء الدالة عليهم أو على قراءاتهم المختلفة أو كليهما ينقاد لي وأوفق في جمعيها في هذه القصيدة حالة كونها سهلة ميسرة وقد يسر الله له وكانت القصيده بحمد الله وتوفيقه سهلة ميسرة محببة إلى النفس جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول اولا يقول جعلت حروف أبج جدهز حطي كلم نصع فضق رسد. هذه الكلمات السبع فضمنت كل كلمة منها ثلاثة أحرف جعلها رموزاً دالة على القراء ورواتهم والواو فاصلة وليست رمزاً لأحد فالرموز الحرفية تنقسم إلى قسمين رموز حرفية فردية أي كل حرف منها يدل على إمام أوراو واحد والقسم الثاني رموز حرفية جماعية أي كل حرف منها يدل على جماعة من القراء القسم الأول من الرموز الحرفية الفردية على النحو التالي أبج الألف لنافع والباء للراو الأول عنه قالون والجيم رمز للراو الثاني عنه ورش باز الدال للإمام ابن كثير والهاء للبزي والزاي لقنبل حطي الحاء لأبي عمر والطاء للدوري والياء للسوسي كلم الكاف للإمام ابن عامر واللام لهشام والميم لابن ذاكوان نص النول للإمام عاصم والصاد للراوي الأول شابة والعين للراوي الثاني حفص فضق الفاء للإمام الحمزة والضاد لخلف والقاف من خلاد الراء للكسائي أو للإمام الكسائي والسين لأبي الحارث والتاء لدوري الكسائي ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواوي فيصل أنه سوف يذكر الكلمة القرآنية المختلف فيها ثم يذكر قراءها برموزهم الدالة عليهم واضع هذه الرموز في بداية كلمات متضمنة معاني جليلة مثال ذلك ونقل قرآن والقرآن دواؤنا فأتا بالكلمة القرآنية كلمة قرآن والقرآن سواء كانت معرفة أو منكرة ثم أتى بالرمز في بداية الكلمة التالية قال دواؤنا وهنا يقول العلماء أن هذا المعنى معنى جليلا أت به الإمام الشاطبي رحمه الله حيث جعل القرآن دواء وشفاء أخذا من قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فكثير كثير يقرأ ون وننزل من القرآن بالنقل فإذا انتهت القراءات الوالدة في الكلمة يأتي بالواو فاصلة بينها وبين الكلمة التالية مثال ذلك وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دنا فذكر في الشطر الأول قراءة ابن كثير في وما الله بغافل عما يعملون بياء الغيب قال وبالغيب عما تعملون هنا دنا ثم عطف بالواو وقال وغيبك في الثاني جعل الواو فاصلة ثم قال بعد ذلك سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إنجلا يقول إنه قد يترك الاتيان بالواو فاصلة وذلك بين كلمات من القرآن لا يلتبس أمرها إذا اتصلت ببعضها ولا يشك فيها نحو وراء بارق, ورا بارق افتح آمنا يذرون ما يحبون حق كف يمنى علا على فقد ورد في هذا البيت ثلاثة أحكام للقراءات لم يأتي بينها الناظم بالواو الفاصلة لوضوح هذه الكلمات فهي وراء بار افتح آمنا أي قرأ نافع فإذا برق البصر ثم قال يذرون ما يحبون حق كف ولم يأتي بالواو ثم قال يمنع علا على ولم يأتي بالواو لوضوح القراءات الواردة في هذا البيت ومعنى قوله وباللغض أستغني عن القيد إن جلا أي أنه قد يذكر الكلمة القرآنية في النظم بدون تقييدها بقصر أو مد أو غيبة أو خطاب أو نحو ذلك بشرط أن يكون اللفظ واضحا دالا على المقصود نحو ويدعون نجم حافظ فكلمة يدعون ذكراء النظم بلفظها ونأخذ القراءة من ظاهر اللفظ. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء يدعون بياء الغيب كما ورد في ظاهر اللب مثلا بالنسبة للمد ومالك يوم الدين راويه ناصر لفظ بمالك يوم الدين بالألف ولم يقل بالمد أو بالقصر فنأخذ القراءة من ظاهر اللب أنها بالمد للإمامين الكسائي وعاصم مالك يوم الدين وهكذا إذا ذكر قراءة بـ بلغها فنأخذها من ظاهر اللظ إن كان بالياء فتكون بالياء إن كان بالمد فتكون بالمد أو غير ذلك وربما كان حرف وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا يقول ربما أكرر الرمز الدال على القار لأمر عارض اضطرني إلى ذلك مثل تزيين اللظم أو تتميم القافية وهو في ذلك على نوعين أحدهما أن يكون الرمز لمفرد مكرر بعينه نحو حلا حلا أو علم علم الثاني أن يكون الرمز لجماعة ثم يرمز لقل واحد من تلك الجماعة كقوله سمى العلا أو سمى الحلا إلى غير ذلك وتكرير اللظم ليس صعبا على من تفكر فيه لبعده عن اللبس والغموض ومنهن للكوفي ثاء مثلث ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بانفلا عليت الكلى اثبتتهم, أثبتتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا وذنق شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا سحاب هما مع حفصهم عم نافع وشامي سما في نافع وفتى العلاء ومكن وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوف ونافعهم على ومهما اتت من قبل او بعد كلمه فكن عند شرطي وقضي بالواو وقضي بالواو فيصلا وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاح بالذكاء لتغضلا كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفه وجمع وتنوين وتحريك نعملا وحيث جرى التحريك غير مقيد والفتح والازكان أخاه منزلة وأخيت بين النون واليا وفتحيم وكسر وبين النصب والخضي منزلة في هذه الأبيات بدأ الناظم يتكلم على قسم الثاني من الرموز الحرفية الجماعية فقال ومنهن للكوفي أي من الرموز الحرفية. ورد حرف الثاء الذي هو له ثلاث نقط أو عليه ثلاث نقط ويرمز به للكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكساء فإذا اجتمع أو اتفقوا على قراءة يكون رمزهم الثاء هذا معنى قول الناظم ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفل عليت الاولى اثبتتهم بعد نافع إذا اتفق القراء الستة غير نافع على خراءة فيرمز لهم بحف الخاء فالقراء الستة هم الذين قصدهم الناظم الذين جاءوا في الترتيب بعد الامام نافع. علياتي الأولى أثبتهم بعد نافع أي الذين جاءوا جاءوا في الترتيب بعد الامام نافع. وهم الامام ابن كثير والامام ابو عمرو والامام ابن عامر والامام عاصم والامام حمزة والامام الكسائي. هؤلاء الأئمة الستة هم الذين يرمز لهم بحرث الخاء إذا اتفقوا على قراءة وخالفهم نافع في تلك القراءة ثم قال بعد ذلك وقوف وشام ذالهم ليس موفلا. أي إذا اتفق الكوفيون الثلاثة والشام ابن عامر اتفقوا على قراءة فيكون رمزهم الذال وكوف مع المكي بالضائم وجمل إذا اتفق الكوفيون الثلاثة مع الإمام ابن كثير المكي إذا اتفقوا على قراءة فيكون رمزهم الضاء حرف الضاء وكوف وبصر غينهم ليس مهملة إذا اتفق أبو عمرو البصري مع الكوفيين الثلاثة على قراءة فيرمز لهم بحرف الغين النقط شين للكساء وحمزة إذا اتفق حمزة والكسائي على قراءة يرمز لهما بحرف الشين أي ذو النقط عليه ثلاث نقاط. إلى هنا إنتاج الرموز الحرفية الجماعية. بعد ذلك ننتقل إلى قسم الثالث وهي الرموز الكلمية الجماعية. قال عنها الإمام الناظم رحمه الله: وكل فيهما مع شعبات صحبة تلا فيهما الضمير يعود إلى حمزة والكسائي. فحمزة والكسائي إذا اتفق معهما شعبة يكون رمزهم كلمة صحبة. صحاب هما مع حفصين الضمير كذلك يعود إلى حمزة والكساء إذا اتفق حفص مع حمزة والكساء يكون رمزهم كلمة صحاب عم نافع وشام إذا اتفق نافع وشام على قراءة فيرمز لهما بكلمة عم سما في نافع وفتل على ومك إذا اتفق الإمام نافع والإمام أبو عمر البصري والإمام ابن كثير المكي على قراءة يرمز لهم بكلمة سما قل فيه ابن العلاء قل إذا اتفق المكي والبصري ابن العلاء على قراءة يرمز لهما بكلمة حق، وقل فيهما أي ابن كثير وأبي عمرو قل فيهما وليحصبي ابن عامر اذا اتفقوا الثلاث على قراءة فيرمز لهم بكلمة نفر، فتكون فتكون كلمة نفر رمز لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وحرمين المكي فيه ونافع. أي إماما الحرمين، وهما ابن كثير المكّة إمام أهل المكّة ونافع إمام أهل المدينة. إذا اتفق على قراءة يرمز لهما بكلمة حرمي، وحسن عن الكوفي ونافعهم على. إذا اتفق القراء الأربعة الكوفيون الثلاثة ونافع اتفق هؤلاء الأربعة على قراءة نافع الكوفيون يرمز لهم بكلمة حسي. بهذا تكون إنتاج الرموز الجماعية الكلمية ثم قال بعد ذلك ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرط وقبل الواو فيصلة أي مهما جاءت من قبل الرمز الحرفي أو بعده كلمة رمز كلمي مهما جاء من قبل الرمز الحرفي أو بعده رمز كلمي من الكلمات الثمان التي يرمز بها لأكثر من قارئ فسوف أوفي بشرطي وأذكر لك الواو فاصلة بعد ذك بعد انتهاء ذكر الخلافات في الكلمات القرآنية. مثال ذلك نعم عم في الشورى، فأتى أولا بالرمز الحرفي اللي هو ن نعم، ثم أتى بالرمز الكلمي عم. وتارة يتقدم الرمز الكلمي على الرمز الحرفي مثل وعمفة قصر السلام مؤخرا عمفة جاءت الكلمة الرمز الكلمي قبل الرمز الحرفي وتارة يقع, يقع الرمز الكلمي بين رمزين حرفيين مثال ذلك وصية ارفع وصية ارفع صف حرميه رضا فلقض حرمي وقع بين الصاد وبين الرعا وقضب الواو فيصل ذكر الواو هنا ليس تكرارا وإنما ذكرها هنا بعد ذكر الرموز الكلمية الجماعية وذكرها هناك بعد الرموز الحرفية فليس هناك تكرار ولكن هنا له مناسبة وهناك له مناسبة وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا تمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك عملا يقول النظم رحمه الله إذا كانت الكلمة القرآنية فيها قراءتان فسوف يذكر لنا قراءة واحدة ونأخذ القراءة الثانية من الضد فمثلا إذا ذكر قراءة بالمد فتكون القراءة عن عنها بالقصر إذا ذكر قراءة بالإضغام فتكون القراءة الأخرى بالإبهار إذا ذكر لنا قراءة بالإثبات فتكون القراءة مسكتة عن هذه الحذف. إذا ذكر لنا قراءة بالفتح فتكون ضدها الإمالة. إذا ذكر لنا قراءة بالإمالة فتكون ضدها الفتح وهكذا. فاستعمل ذكائك وفطنتك في فهم هذه الأضداد لتتفوق على أقرانك وطبعا الرموز الأضداد هذه سوف تأتي مفصلة إن شاء الله أثناء الشرح. إلا أننا نشير إلى شيء وهو أن الجزم ضده الرفع والرفع ضده النصب ثم قال وحيث جار التحريك غير مقيد هو الفتح ولس كان آخاه منزلة. إذا ذكر الناظم التحريك غير مقيد بحركة فيكون المراد به الفتح إذا ذكر الناظم التحريك غير مقيد بحركة فيكون المراد به الفتح مثال ذلك ما أن قدره حرك من سحاب، فهنا قال حرك ولم, ولم يقيد الحركة بشيء، فيكون التحريك المطلق بالفتح. وإذا ذكر إسكان كان ضده الفتح مثال ذلك وسكون البعض حصن، فضد السكون التحريك. وإذا أراد حركة غير الفتح، فإنه يقيد التحريك بما يريد. مثال ذلك وحرك عين الرعب ضما كما رسى فهنا أراد أن, يكون أن تكون الحركة ضما فقيد الحركة بالضم وكذلك إذا كان ضد السكون حركة غير الفتح فانه يذكرها نحو وأرنا وأرني, وأرني ساكن الكسر دم يدا فقيد الحركة التي هي ضد السكون بالكسر وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة أي جعل الناظم النون والياء قوين فإذا ذكر لنا قراءة بالياء فتكون قراءة الأخرى بالنون مثال ويا ونكفر عن كرام فيقرأ حفص وابن عامر ويكفر بالياء فتكون قراءة غيرهما بالنون ونكفر وإذا ذكر قراءة بالنون فتكون قراءة المسكوت المسكوط عنها باليان نحو حيث يشاء نون دار فيقرأ ابن كثير حيث نشاء بالنون ويقرأ غيره باليان والفتح والكسر بالدان فإذا ذكر قراءة بالفتح فتكون قراءة أخرى بالكسر نح إن الدين بالفتح رفلة فيقرأ الكساء أن الدين عند الله الإسلام بفتح الهمزة ويقرأ غيره بكسرها إن الدين <تصفيق> وإذا ذكر قراءة بالكسر فتكون قراءة أخرى بالفتح نحو قل عسيتم بكسر السين حيث أتنجله فيقرأ نافع عاسيت بكسر السين ويقرأ غيره بفتحها والنصب والخفض بالذان فإذا ذكر قراءة بالنصب فتكون قراءة أخرى بالخفض نحو غيره وغير ألي بالنصب صاحبه كلا. فيقرأ شعب وابن عامر بنصب غيره ويقرأ غيرهما بخفضها غيري وإذا ذكر قراءة بالخفض فتكون القراءة الأخرى بالنصب لحوة وحمزة والأرحام بالخفض جمالة فيقرأ حمزة بخفض المين والأرحامي ويقرأ غيره بنصبها والأرحامة وحيث أقول الضم والرفو ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبله، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفها أطلقت من قيد العلة، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه وسوف حيث يسمح, وسوف أسمي حيث يسمح به موضحا جيدا معما ومقولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقل اهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فاجنت بعون الله منه مؤملا والفافها زادت بنشر فوائد بلصت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهني متقبلا، وناديت وناديت اللهم وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا, قولا ومفعلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الايادي تمدها أجرني فلا اجري بجور فأختلى أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عفرت فهو الأمون تحملا أقول لحر والمروء والمروءه مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبالا أي إذا ذكر الناظم قراءة بالضم ولم يقيده فتكون قراءة أخرى بالفتح نحو وفي إذ يرون بالضم كل ليلة. فيقرأ ابن عامر قضم لياه ويقرأ غيره بفتحها وإذا ذكر الرفع لقارئ فتكون قراءة مسكوت عنهم بالنصب ما لم يقيده نحو حتى يقول الرفع في اللام أولا ويقرأ نافع برفع اللام حتى يقول، ويقرأ غيره بنصبها وإذا قيد الضم بكونه ضد الإسكان فتكون القراءة الأخرى بالإسكان نحو وجزءا وجزء ضم الإسكان صف فيروي شعبه تضم الزاي جزءا ويقرأ غيره بسكونها جزءا وهكذا إذا أراد الناظم ضدا غير الضد المعروف غير الضد غير المعروف قيده لفإنه يقيده بما يريد وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أي أطلقت من وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لقضها أطلقت من قيد العلاد يقول إذا ذكرت لك كلمة قرآنية بالرفع وكانت تحتمل الرفع والنصب. فخذ حكمها, فخذ حكمها بالرفع من ظاهر اللغة مثال وخالصة أصل فهنا قال خالصة أصل ولم يقيدها بشيء فنأخذ قراءة نافع بأنها بأن بالرفع قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وتكون قراءة غيره من خالصة وإذا ذكر لنا قراءة بالتذكير وكانت تحتمل التذكير والتانيث فيكون حكمها بالتذكير على ظاهر اللفظ نحو ويجبى خليط أي بالتذكير وإذا ذكر لنا قراءة بالغيب وكانت تحتمل الغيب والخطاق فنأخذ حكمها على انها بالغيب كما لفظ بها مثال وبل يؤثرون حز أي بالغيب وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة يقول الناظم إنه لن يلتزم بذكر الكلمات القرآنية المختلفة فيها أولا ثم يأتي بالرمز الكلمي كما فعل في الرموز الحرفية بل سيأتي بهذه الرموز الكلمية مرة قبل الكلمة القرآنية مثل وصحبة يصرف ومثل وحقا بضم الباء فلا يحسب إنهم ومرة اخرى بعد الكلمة القرآنية نحو من يرتد العمه ومثل فتذكر حقا والأمر ليس مشكلا على أو ليس على من تامله وتدبره اما إذا اجتمع رمز حرفي مع رمز كلمي فانه يكون تابعا له أن يتقدم او يتاخر معه وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معمّا ومخوالا يذكر الناظم في هذا البيت أنه قد يذكر اسم القارئ صريحا أو كنيته أو نسبه أنه قد يذكر اسم القارئ صريحا أو كنيته أو نسبه إذا تيسر له ذلك في النظم حال كونه أو حالة كونه موضحا للمسألة وضوحا يشبه جيد كريم الأعمام وذخوان في زينته وحسنه لأنه يعرف الولد بكرم أمامه وأخواله إذا كان جيده مزينا ومحلّاً بأنواع من الثلاب. نعم. ومن كان ذباب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدراء يقال. يقول إذا كان هناك من القراء من ينفرد بمذهب مفترد في رابن اختصر به من أبواب الأصول. فلا بد أن يسمى ذلك القارئ أو ذلك الراوي باسمه الصريح، ولا يكتفي بالإشارة إليه بالرمز. مثال ذلك، ودونك كذّاما كبيرة وقطبو أبو عمرو البصري. ومثال آخر، ورقق قورش كل رأي وقبلها. ومثال ثالث، وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء. إلى غير ذلك. أهلت خلبتها المع المعاني لبابها. وصغت بها ما سار عذبا مسلسا. يقول ان هذه القصيدة رفعت صوتها ونادت لباب المعاني فأجابها خلاصة المعاني فأجابها خلاصة المعاني وخيارها فجمع فيها الناظم رحمه الله ما طاب من الكلام حال كونه عذبا سهلا ميسرا بعيدا عن التعقيد والتصيب. وفي يسرع التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا يقول لقد قصدت اختصار جميع المسائل الواردة في كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمر الداني رحمه الله فيما يسره الله تعالى من, أبوابها من أبيات هذه التصويدة اليسيرة فأجنت أي كثر فوائدها وكثر نفعها بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه ونساله سبحانه وتعالى التوفيق في كل أحوالنا وهذا أملنا فيه جل وعلا والفافوة زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء تفضل يقول إن مسائل هذه القصيدة الكثيرة الملتف بعضها ببعض زادت على ما ورد في كتاب التيسير الذي هو أصلها بفوائد ليست فيه مثل باب مخارج الحروف ومع ذلك لا أستطيع أن أفضلها عليه يقول النظم هذا لأنه هو الأصل وهذا من أدب التلميذ مع أستاذه والفرع مع أصله والمتأخر مع المتقدم وهكذا ينبغي أن يكون حال الطالب مع شيخه مهما أوتي الطالب من نبوغ أو فهم أو ذكاء حتى ولو كان متفوقا على شيخه فلا ينبغي أن يظهر ذلك ولكن عليه أن يتأدم مع أستاذه وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلة أو متقبلا يقول إنه سمى هذه القصيدة بحرز الأمان ووجه التهاني تيمنا بذلك الاسم وتفاؤلا فهنا أيها الطالب بهذا النظم حالة كونك متلقيا له بالقبول والرضا وناديت اللهم يا خير سامع أعدني من التسميع قولا ومفعلا يقول إنه دعا الله تبارك وتعالى قائلا يا الله يا خير سامع للدعوات اعصمني واحفظني من طلب السمعة والرياء في القول والعمل واجعل عملي خالصا لوجه